مضى على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عشر سنين وهي مليئة بالأحداث ومليئة بالتضحيات ومليئة بصور شتى من صور الصبر والثبات وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قله بالنظر إلى مجموع قريش وعامة الذين آمنوا به كما تقدم من المستضعفين ومن الشباب ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة لمن شاء أن يهاجر إلى الحبشة فهاجر منهم جمع وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة في مكة واستفرغ النبي صلى الله عليه وسلم وسعه وطاقته في دعوة قومه يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا وقد محضهم النصح صلى الله عليه وسلم واستفرغ طاقته في السعي في صلاحهم وهدايتهم وما زادهم حرصه الا نفورا واعراضا وصدا عن سبيل الله ولما توفي عمه ابو طالب وهو الذي كان يحوطه ويدافع عنه اشتد الامر عليه ثم توفيت زوجه خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين وهي نعم المرأة ونعم السكن التي وهي نعم المرأة ونعم السكن التي كانت ترعى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وكانت نعم المؤانسة ونعم المؤمنة رضي الله عنها وأرضاها ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لعله يجد من يدافع عن هذا الدين وينصر هذه الدعوة فما وجد من أهل الطائف إلا الاستهزاء والسخرية بل آذوه ورموه بالحجارة وعاد النبي صلى الله عليه وسلم مهموما هذه الأحداث لا شك أنها تؤثر في النفوس فأراد ربنا سبحانه وتعالى أن يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يريه من آياته الكبرى فوقعت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 عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى وهذه الحادثة العجيبة اختلف في السنة التي وقعت فيها ولكن فيما يظهر والله أعلم أنها في آخر أيام مكة قيل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة وقيل ب أقل وقيل بأكثر حتى ذكر خمسة عشر قولا ولا ينبني على تحديد موعد ليلة الإسراء والمعراج شيء ولذلك هو يحتفل الآن البعض يحتفل بيوم السابع والعشرين من رجب على أنه هو ليلة الإسراء والمعراج فأولا هذا لا يثبت أنه هو ليلة الإسراء والمعراج هو قول من الأقوال ثم حتى لو فرضنا أنه ثبت فلم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون ولا القرون المفضلة بهذه الليلة ولم يروا لها أي مزية وإنما العبرة نعتبر بهذه الليلة وما فيها من الأحداث قد جاء حديث الإسراء والمعراج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن إذا قلنا الإسراء, الإسراء من مكة إلى بيت المقدس والمعراج من بيت المقدس إلى السماء وقد جاءت حادثة الإسراء والمعراج في عدد من النصوص فرواها عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي بن كعب وأبو ذر ومالك بن صعصعه وانس بن مالك وبريده بن الحصيب وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وحذيفه بن اليمان وشداد بن اوس في جمع كبير من الصحابة كلهم رووا هذه الحادثة وسألخص لكم في هذه العجالة ما جرى في هذه الليلة من أحداث بما يتيسر في هذا الوقت وملخص هذه الحادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما في الحجر فأتاه جبريل فاستيقظ صلى الله عليه وسلم فشق جبريل صدره من نحره إلى أسفل بطنه ثم استخرج قلبه فغسله بماء زمزم ثم أتي بطست من ذهب مملوء إيمانا وحكمة فحشي به قلبه صلى الله عليه وسلم وجاء في رواية حديث أنس من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال وحشي به صدره ولغاديده يعني صدره وعروق نحره ثم لئم الصدر والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذا الأمر دون أن يجد له أي ألم وهذا تهيئه لما سيكون بعد ذلك ثم أتي بالبراق والبراق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو دابة فوق الحمار ودون البغل ولونه أبيض يقع خطوه عند منتهى طرفه يعني الخطوة الواحدة مد البصر فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب البراق شمس أي نفر واستعصى عليه فقال له جبريل قال للبراق ويحك ما هذا فوالله ما ركبك أكرم على الله من محمد قال فارفض عرقا وركب النبي صلى الله عليه وسلم البراق ولما وصل إلى بيت المقدس ربطه بحلقة يربط فيها الأنبياء الدواب سواء كانت البراق على قول أو ما يسر الله لهم لأن اختلف هل البراق هذا كان لغير النبي صلى الله عليه وسلم أو هو خاص به والذي يظهر والله أعلم من مجموع الروايات أنه كان أيضا لغيره من الأنبياء ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين في بيت المقدس ثم أتي بإناءين إناء من خمر وإناء من لبن فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن فقال له جبريل أصبت الفطرة ثم نصب المعراج وهو كالسلم فعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا استأذن جبريل استفتح فقيل من هذا قال جبريل قال هل معك أحد قال نعم معي محمد قال وهل أرسل إليه قال نعم قالوا مرحبا به ونعم المجيء جاء فلما صعد السماء الدنيا وجد رجلاً عن يمينه وعن شماله أسودة والأسودة يعني الأشخاص فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن شماله بكى فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا يا جبريل قال هذا أبوك آدم وهؤلاء نسموا بنيه فالذين عن يمينه هم أهل الجنه فإذا نظر إليهم ضحك والذين عن شماله هم أهل النار فإذا نظر إليهم بكى فسلم النبي صلى الله عليه وسلم على آدم فقال له مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل وقيل له مثل ما قيل في السماء الدنيا وأجاب بمثل ما اجاب فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم السماء الثانية وجد فيها ابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم وهما ابن الخالة فسلم عليهما فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح ثم عرج به إلى السماء الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة في كل سماء يستفتح جبريل ويجيب بما أجاب به ويرد عليه بما رد عليه أهل السماء الأولى الدنيا فوجد في السماء الثالثة يوسف عليه الصلاة والسلام وفي الرابعة يونس ادريس عفوا ادريس عليه الصلاة والسلام وفي السماء الخامسة هارون عليه الصلاة والسلام وفي السادسه موسى عليه الصلاة والسلام فلما مر بموسى وسلم عليه بكى موسى بعد أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يبكيك؟ قال غلام يبعث بعدي يدخل الجنة من قومه أكثر ممن يدخل من قومه هذا من باب الغبطة والتحسر على الفضل والخير لأممهم صلوات الله وسلامه عليهم ثم لقي في السماء السابعة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وكلما مر بنبي قال له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح إلا آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السابعة قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفعت لي سدرة المنتهى قال وإذا نبقها كقلال هجر وأوراقها كاذان الفيلة قال ثم غشيها فراش من ذهب وغشيها ألوان فلا أستطيع أن أصف جمالها بعد أن غشيها ما غشيها كما ذكر الله عز وجل في كتابه إذ يغش السدرة ما يغشى وإذا يخرج من أصلها أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عنها فقال النهران الباطنان من أنهار الجنة والنهران الظاهران النيل والفرات ثم رفع له البيت المعمور قد جاء في بعض الروايات أن إبراهيم كان مسندا ظهره إلى البيت المعمور قال وإذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك, ملك يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه ابدا يعني تخيل منذ أن خلق الله الخليقه الى الان كم مر من الايام وفي كل يوم سبعون الف ملك كما عدد الملائكه اذا وما يعلم جنود ربك الا هو قال ثم رفعت الى مكان اسمع فيه صريف الاقلام اي صوت القلم على على ما يكتب عليه ولذلك مما يذكر وهي تنسب لز مخشري وبعضهم نسبها إلى غيره يقول سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي وألد من نقر الفتاة لدفها نقري لألق الرمل عن أوراقي وصرير أقلامي وصريف أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاه للعشاق يا من يحاول بالاماني رتبتي كم بين مستفر واخر راقي ات ابيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي يعني ما يمكن المقصود صريف الاقلام وهي ما يقدره الله عز وجل فتكتبه الملائكه ففرض الله على نبيه صلى الله عليه وسلم خمسين صلاه فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقع خلاف في الروايات هل الذي في السماء السابعة موسى أم إبراهيم وابن حجر رحمه الله رجح أن الذي في السماء السادسة وهو الذي عليه أكثر الروايات موسى والذي في السماء السابعة إبراهيم لكن قال ولعل موسى قد صعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة حين صعد لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عاد مرة بموسى فقال ما فرض عليك ربك قال فرض علي خمسين صلاه قال ارجع الى ربك فاساله التخفيف فاني قد عالجت بني اسرائيل ووجدت من الناس مشقه وهذا يشق عليهم فرجع النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه فساله التخفيف فوضع عنه عشرة في بعض الروايات وضع خمسة فعاد فلما مر بموسى عاد عليه موسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فاساله التخفيف فاني قد عالجت بني إسرائيل وإن, أم وإن أمتك لا تطيق هذا فرجع فوضع الله عنه عشرة فلم يزل يتردد بين ربه سبحانه وتعالى وبين موسى عليه الصلاة والسلام ويسأل الله التخفيف حتى فرض عليه خمس صلوات فمر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف قال قد استحييت من ربي فسمع مناديا يقول قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي هي خمس في الأداء وهي خمسون في العجر لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام من للعبيد فعاد النبي صلى الله عليه وسلم بخمس صلوات ونزل إلى بيت المقدس جاء في بعض الروايات قال وحضرت الصلاة قال بعض العلماء لعلها صلاة الصبح ونزل معه الأنبياء اختلفت الروايات في بعض الروايات أن الأنبياء صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في, في قبل أن يعرج به وفي بعض الروايات أنه بعد أن عرج به والذي رجحه ابن كثير رحمه الله أنه بعد الرجوع قال لأنه لو كان قبل العروج، لما سال عنهم سيعرفهم. كان يسأل عن كل نبي من هذا، من هذا، من هذا. فلو كان قد صلى بهم في بيت المقدس، محتاج أن يسأل عنهم. ولكن نزلوا معه. قال ولأن الإنسان إذا دعاه الملك، فإنه يبادر بالذهاب إليه لا يصرفه عن هذا صار. فناسب أن يكون صلاة بالأنبياء بعد ذلك. ومما استدل به أيضا أنه قال وحضرت الصلاة وحضور وقت الصلاة إنما كان بعدها الفريض فرض خمس صلوات فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالانبياء ثم عاد إلى مكة فلما أصبح الصباح كان جالسا عند الكعبة واجما ما يدري كيف يحدث الناس بما لا لابد أن يبلغ هذا الأمر ويعلم أنهم سيكذبون فجاءه أبو جهل فقال ما شأنك ما الذي عندك من جديد فقال أسري بي البارحة إلى بيت المقدس قال ورجعت من ليلتك قال نعم ما كذبه قال تستطيع أن تقول هذا عند قومك هو يريده يقول هذا ليكذبه قال نعم فأخذ في الناس اجتمعوا والنبي صلى الله عليه وسلم يريد منها أن يجمع الناس النبي صلى الله عليه وسلم يريد منها أن يجمع الناس فاجتمع الناس فقال حدثهم بما حدثتني فأخبرهم بما رأى في هذه الليلة فأخذ الناس يصفق بعضهم على يديه وبعضهم يضع يديه على رأسه يقول أصبحت معنا ثم سألوه كما جاء في حديث جابر قالوا صف لنا بيت المقدس والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب إليه قبل هذا وبعضهم قد ذهب إليه مرارا قالوا صف لنا بيت المقدس فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصفه لهم ويسالونه عن بعض الأشياء قال فالتبس علي مرة واحدة أتي قال فرفعه الله إليه فأنا أنظر إليه وأصفه وصفا دقيقا. فالتفت بعضهم إلى بعض وقالوا أما وصف المسجد فهو هو ثم انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام أما الكفار فما زادتهم هذه الواقعة إلا نفورا وتكذيبا وأما أهل الإيمان والصدق فما زادهم هذا إلا ايمانا وثباتا ولذلك جاء في حديث صحيح لا باس بإسناده أنهم ذهبوا إلى بك ابي بكر الصديق وأخضره فقال صدق لإن كان قال ذلك فقد صدق إني لا صدقه فيما هو أعجب من ذلك يأتيه يا خبر السماء في لحظات ما العجيب في الأمر وفي بعض الروايات أنه سمي صديقا بسبب هذه الحادثة والله أعلم ومن الناس من كان مهتز الإيمان فارتد بعضهم فارتد بعضهم لما وقعت هذه الحادثة وهذه من الله عز وجل ابتلاءات واختبارات ليثبت أهل الحق لتكون النفوس صافية ولذلك تجد في مواقف كثيرة يأتي, يأتي مثلا تغيير القبلة كما سيأتي معنا سببت فتنه لبعض الناس تأتي وقعت أحد سببت فتنه لبعض الناس مواقف تأتي بين الفينه والاخرى ليميز الله الخبيث من الطيب ففرضت هذه الصلوات الخمس وآمن من آمن وارتد من ارتد وصد عن سبيل الله من صد وثبت الله نبيه بهذا وأنزل في هذا قرآن يتلى أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لكل خير بقي معنا فقط من أحداث ما قبل الهجرة بيعتها, بيعتها العقبة وسنتكلم عنها إن شاء الله بعد رمضان أسأل الله أن يمد في اعمالنا واعمالكم على طاعته وأن يجمعنا وإياكم على خير وأن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يرزقنا فيه العمل الصالح صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين